بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لمت حلم ما حلظ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ إذ أسر النبي إلى بعض أزلال ما نبأه به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إنتف. لأيك تبعد ذلك وهيد عسَرَ البوء إلَّا قَلْقُ لفضيله الدكتور وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا الأمور إنما تجذون ما كنتم تعملون الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا حتى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم من الأنار يوم لا يجزي And the day ومريم بنت عمران التي أحصنت فأرجنا فنفقنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت كلمات ربها وكتبه وكانت من القرى